بسم الله الرحمن الرحيم يوم الدين إنه المشهد العظيم إنه المنظر الرحيم إنه اليوم الشديد الذي تنشق فيه السماء وتتزلزل فيه الأرض وتنهد فيه الجبال تتساقط فيه النجوم ويخرج من في القبور وتحشر فيه الوحوش ويجمع الأولون والآخرون يوم الدين وسوء اتاه غدا من الوقوف بين يدي الله وسوء اتاه غدا من بين يدي الله ووسوء اتاه من نشر الصحف بين يدي الجبار جل جلاله يوم الدين يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية يا الله كم قدم عذور في تلك اللحظه كم دمع سكوب في تلك الوقفات كم من الاهوال سلولت وما كان اله بعبادتك الرحمن يوم الدين سبحانك إلهي ارحم الوقوف إذا طال الوقوف من مال إلى الدنيا وصبا قد أمعن في الفاني طلبا خذ ما يبقى كي لا تشقى واتبع حقا ودعي اللعبا وذر الدنيا فلكم قتلت نداء يا عباد الله هذه ذكرى للذاكرين وموعظة للمتقين وتخوين فريق للعاصين المقيمين على الذنوب اسمع فريق اسمع في الجنة, اسمع الجنة وفريق في السعيد فريق في الجنة لؤلو منذور وحسان حور وحدائق وقصور نور يتلأذى ريحانة تهتز أنهار تجري هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبا هذا جزاء القيام على اقدامكم وتلاوه القرآن عندما غنا غيركم بانحان الشيطان تدعون وغيركم يرقص ويلهون تفرطتم بالله تجرون وتصلون وتستغفرون وغيركم على الفروج يتقلبون اننا في تقلبكم نداء, نداء الخلول يا اهل الجن ان ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تحياوا فلا تموتوا ابدا اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين ترى اعمالك قد حبرت فتنكس راسك مكتئبا فكر في الذنب وما احتقبت كفاك عليك وما اكتسبا كم ابت على ذنب فرحا وغدوت فريق في السعي مصيرهم مبكي ما لهم كم على وجوههم الظله واصا فتقوم لمه خالفت عليهم الطرق وتشربت اجسادهم الغصص والالام يحشرون على وجوههم ثم يوقظ وعوديا. الفجار مغلونين زرق الوجوه سود الأجهد تتلقاهم الملائكة بلا سلام ولا الفجار أغلمت عليهم المسارك وأغلقت عليهم المنافذ زحابهم النار نار. ومطرهم النار كلما استغاثوا أغيثوا وأجيبت دعوتهم فيغاثوا بماء من النار يشوي الوجوه يشوي الوجوه, يشوي الوجوه،, يشوي الوجوه، جزاء وفاقا أتدري بماذا استحقوا العذاب تدري بماذا استحقوا العذاب ضيعوا أمر الله في الدنيا شربوا الحرام أخذوا الربا والآتهم أقاموا على المعاصي في الليالي الطوال خلوا بالشهواء وما خافوا رب الأرض والسماوة وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم اللهم انا نعوذ بك من هذا المرض اللهم انا نعوذ بك من هذا المرض طول رويته محترقا والتصقا مع عشيقته على صدره وحضنه نعوذ بالله من هذا الحار ومن هذا المال سعيد الزاد فما سخر كالموت ترى فيه نصب وأفق والعمر به رمق فكأن قد فات وقد ذهب فكأن قد فات وقد ذهب تسجيلات صدى الدعوة تقدم فريق في الجنة وفريق في السعي لفضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الزياد الحمد لله الذي زين جنته لمن احبه واختاره واجتباه واوقد نارَه الكبرى لمن تجبر وتكبر وعصاه القائل في كتابه الكريم وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امه القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير صلى الله وسلم على خير نبيٍ وأزكاه أيها الأحبة في الله أيها الإخوة الكرام مرحباً بالجميع نساء ورجالا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وأن يجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقاً معصوماً وأن لا يجعل معنا شقيًّا ولا محروم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يُباعدَنا وإياكم عن النار أما بعد أحبته فإن من سار على طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كان برحمة الله تعالى من فريق الجنة ومن سار على خلاف طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكذَّب بوعد الله فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعيد كان من فريق السعير أعادنا الله وإياكم منها عنوان اللقاء في هذه الليلة المباركة فريق في الجنة وفريق في السعير وحديثي إليكم أحبتي في الله يتكون من ثلاث وقفات الوقفة الأولى مشهد عظيم الوقفة الثانية فريق في الجنة وفريق في السعير الوقفة الثالثة اخبار. أبدأوا مستعينا بالله سائلا الله تبارك وتعالى الاخلاص في القول والعمل كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الوقفة الأولى مشهد عظيم قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وفي ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع إنه المشهد العظيم إنه المنظر الرهيم إنه اليوم الشديد الذي تنشقُّ فيه السماء وتتزلزلُ فيه الأرض وتنهدُّ فيه الجبال تتساقطُ فيه النجوم ويخرجُ من في القبور وتُحشرُ فيه الوحوش ويُجمعُ الأولون والآخرون قبل أن يُفرِّق الله تعالى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 هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَـهُكُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَسَوْفَ آتَاهُ غَدًا مِّنَ الْأُقُوفِ بَيْنَ يَدَيَّ وَسَوْفَ آتَاهُ غَدًا مِّنَ وساؤتاه من نشر الصحف بين يدي الجبار جل جلاله يا لهول ذلك اليوم المشهود يا ذلك اليوم المشهود ما أعظم هذا اليوم على العصاة وما احلى هذا اليوم للطائعين المتقين ما اشد بلائه على الكافرين وما اخفى بشراه على الصالحين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تذكر عبد الله تذكري امه الله هول الحساب عند رب الأربام إذا طال وقوفنا وجمعت أقوالنا وأفعالنا وشهدت علينا الأركان تذكر أيها الغالية وتذكري أيتها الغالية يوم نأتي لله تعالى فرادا وقد نُصِبَت الموازين للقمار وهُتِكَت الستور وجاء الذنب من كشف الغطاء إنه يوم الحسرة والندام قال الله تعالى وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الْكَافِرِينَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتمعون يوم القيامة فيكون ذلك اليوم ابصر على المؤمنين من ساعه من النهار رواه الطبراني و رجال الصحيح في ذلك اليوم عباد الله في ذلك اليوم اما الله يعرض العباد وتعرض اعمالهم على الله يوم تعرضون, تعرضون لا تخفى منكم خافيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يا الله كم قدم عثور في تلك اللحظات كم دمع سكوب في تلك الوقفات كم من الأهوال سنلاقين رحمك إلهي بعبادك رحمك كم من البلايا سنواريها ولا خافع على رب الارض والسماء ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه حبه من خردل اتينا بها وكفاه بنا حاسب سبحانك الى ارحم الضعف إذا طال الوقوف كيف سيكون الحال في هذا المقام يا عبد الله؟ أيها الرجال والنساء اسمعوا خبر نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث قال أيها الناس, أيها الناس، إنكم تحشرون حفاة عرات غرلا غير مختونين كما بدأنا أول وعدا علينا إنا كنا فاعلين واتفق عليه عند الشيخان سبحان من حشر العباد رجالهم ونساءهم كما خلقهم أول مرة فإني أسألك وأسأل نفسي أي حال هذا الحال وأي مقال هذا المقال وقد حمل كل واحد منا أوثاره على عاجبه فيا سوءتاه من الوقوف بين يدي الله فيا من الوقوف بين يدي الله اذا قيل للمؤمنين جوزوا وللعاصين احطوا فوربك لنسأل انهم عما كانوا يعملون كم قد زللت فلم اذكرك في ذلك وانت يا سيدي في الغيب تذكرني لأبكين بدمع العين من أسف لأبكين بكاء الواله الحزن ماذا سيكون الجواب غدا ماذا سيكون الجواب غدا إذا قال الجليل خذوه يا ملائكة إذا قال الجليل خذوه يا ملائكة وامضوا بعبد عصى للنار وامضوا بعبد عصان النار عتشانا فيا ليت شاري على أي قدم سنقف وبأي حال سنعتذر لك يا إله العالمين فيا إخواني وأخواتي إن حدثتكم أنفسكم بالمعاصي وهمت بالخطية فقولوا لها إني أخاف إن عصيت ربي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم عندها يكشف المسطور ويعلم الإنسان أنه لن يحور سبحان الملك الذي لا يغلب سبحان القهار الذي لا يذب الوقفة الثانية فريق في الجنة وفريقٌ في السعير اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير يا رب العالمين قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير كقوله يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابٌ أن يَغْبِنُ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ كقوله تعالى فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سدِّدُوا وقارِبُوا فإن صاحب, الجنة فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل فأخرجه الترمذي وقال حسنٌ صحيح يا عباد الله هذه ذكرى للذاكرين وموعظةٌ للمتقين وتخويفٌ للعاصين المقيمين على الذنوب اسمع فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعيد قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفِّ من غير ندامة وتوقُّع القُرب من الله تعالى بغير طاعة وانتِظار زرع الجنة ببذر النار وطلب دار المُطيعين بالمعاصِ وانتِظار الجزاء بغير عمل والتمني على الله عز وجل مع الإفراد نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتَجِي درج الجنان لدى النعيم الخالدِي أخي الغالي يا مهجة الفؤاد أختي الغالية يا نور البلاد إن الرحمن قد فرق بين أهل الجنان وأهل السعير والخسران وجعل لكل طريقا فريق في الجنة وفريق في السعير فتصوروا إخواني في الله كيف أنار الله الطريق لفريق الجنة يجوزون الصراط إلى دار الحلود والسعادة والفوز بالنجاة العظمى تلك الجنة التي نُورِث من عبادنا من كان تقيا أقبل وتزفهم الملائكة بالبُشرى والتهاني وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ما أحلى البُشرى وما ألذَّ الخطاب يُقبل فريق الجنة مُبيضة وجوههم مسفرة ثغورهم يتودهون إلى الجنان برحمة المنان قد زادهم شرفا وسرورا قد زادهم شرفا وسرورا عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراب الضورة بخين بخين يا اهل الجنه بخين بخين يا اهل ها قد, ها قد نزلتم دار الخلود ها قد نزلتم دار الخلود ها قد نزلتم دار الخلود يا اهل الجنه لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ها هو رضوان عليه السلام خازن الجنه قد فتح الباب لسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي أمر ألا يفتح لأحد قبله فيدخل فريق الجنة بعده اتباعاً فيا سعادة قلوب المؤمنين الصادقين والملائكة أمامهم يلقون عليهم تحية السلام سلام عليكم سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُوْتُمْ فَنِعْمَهُ طُوبَ الدَّارُ الله أكبر يا فريق الجنة ها هنا الفوز العظيم ها هنا الفضل الكبير فتحت أبواب الجنة لأهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين زينت لهم وازدادت جمالا وحسنا وبهاء غردت طيورها فرحا بلقاء أخي من يرنوا قلبه لتلك الجنان يشتد قلبه في حنان هذا مما أعد الله لفريق الجنة لؤلوم منثور وحسان حور وحدائق وقصور نور يتلالى ريحانة تهتز أنهار تجري فواسعد قلوب أهل الجنة فواسعد قلوب أهل الجنة في الجنة يا فريق الجنة هذا جزاء البكاء في السحر وتلاوة القرآن عندما غنى غيركم بألحان الشيطان هذا جزاء القيام على أقدامكم تدعون وغيركم يرمصون ويلهون تفردتم بالله تجرون وتصلون وتستغفرون وغيركم على الفرش يتطلبون ومع الأجساد العارية يتلذذون وهم يعلمون أنهم ميتون غيركم ساه الله وأعمارهم مملوة بالدواهي يا أهل الجنة يا أهل الجنة هذا جزاء العمل فلا تبخلوا بكثرة العمل فريق الجنة أهل التقوى أهل المغفرة أصحاب القلوب السليمة والنفوس الرفيعة لا يحقدون ولا يغلون سالمة قلوبهم من الحسد والنفاق تتسامى أرواحهم في وفاق باعوا الدنيا واشتروا الآخرة والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون هم الذين حفظوا العهد وكانوا بما أمروا يعملون قلوبهم كالضير في طراوته في الخوف والهيبة من الله جل جلاله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير أخرجه مسلم رحمه الله أهل الجنة هينون لينون طيبون يحبون المعروف ويبغضون المنكر ترفعوا عن الأفعال الدنية وعاشوا وهم يملكون نفوسا أبيه لا يشركون بالله شيئا ولا يحبون الظالمين أذِلَّةٍ على المؤمنين أعِزَّةٍ على الكافر رُحَ بينهم تراهم رُكَّعًا سُجَّدًا يبتغون فضلًا من ربهم ورضوانًا فكانت أعمالهم مقبولة وذنوبهم بإذن الله مغفورة لا يبولون في الجنة ولا يتغوَّطون أمشاطهم الذهب ولباسهم الحرير زينتهم الفضة يُحَلَّونَ فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله أكبر الله أكبر الزيادة عظيمة والغنيمة قريبة هنيئًا لكم يا فريق الجنة بزلعة الله الغالية نظرتم من الحرام فأعرضتم عنه ورأيتم الحلال وارتشفتم من معينه فريقٌ في الجنة آثروا رضا الرحمن وتضرؤوا من الشيطان فما تقربوا إلا بالذكر والإيمان هجروا طريق الشيطان ولو كان فيه ما كان منهم النساء الصالحات القانتات الصائمات المتعبدات القائمات المصونات المتحدبات العفيفات الكريمات لهم أزواج في الجنة يخيرون بينهم لهم أزواج في الجنة يخيرون بينهم وبين أزواجهم في الدنيا فهنيئًا ثم هنيئًا لأمة الله والله لا يخلف المعاد فريقٌ في الجنة يعفون ويستغفرون يدعون وينيبون أخلاقهم طيبة أقوالهم هينة يسارعون إلى الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهادهم لله وقرباتهم لله يرفعون لا إله إلا الله لأجل الله والجل يجاهدون كي تكون كلمة الله العليا قرباتهم لله نذرهم لله تزلفهم لله لا يدعون قبرا ولا يتبركون بمزاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لهم ما يشتهون وفرشهم بطائنها من استبرك وجن الجنتين دان يشربون من خمرها ويتلذذون بعيشها لا يموتون ولا يتعبون يأكلون ويشربون ويغشون فيها الحور فواكه كثيرة لا مقطوعةٍ ولا ممنوعة عندهم الخدم يصحون ولا يمرضون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنادي مُنادي الله إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا هذا والله هو النعيم المقيم هذا هو الخلود هذه الحياة الطيبة لا تتبدل ولا تتغير يشترون أهل الجنة في الجنة ويتسوقون في الجنة فريق في الجنة تغني لهم طيور الجنان بأحلى الألحان فأين الذي ركع بين يدي المغنين والمغنيات طعامهم فيها ما تشتهي أنفسهم وتلذ الأعين أول طعام يطعمونه زيادة كبد الحوت أبشر يا أهل الجنة فضائلكم تزيد وفضل الله مديد هنيئا لكم هنيئا لكم وهنيئا لتلك الأفئدة كرم المنان يا أهل الجنة خلود ولا موت يا أهل الجنة خلود ولا موت اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل يا رب العالمين أما الفريق الثاني فهم فريق السعير مصيرهم مبكي مالهم مخزي كم علت وجوههم الظلم وأصابتهم ملمة تخالفت عليهم الطرق وتشربت أجسادهم الغصص والآلام يُحشرون على وجوههم صمًّا وبُكُمًا وعُبِيَا <تصفيق> الذين يُحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرٌ مكانا أولئك شرٌ مكانا أولئك شرٌ مكانا وأضلُ سبيلا يدخلون إلى النار مغلونين زرق سود الاجد تتلقاهم الملائكه بلا سلام ولا تحاب <تصفيق> وسيق الذين كفروا الى جهنم مزمر حتى اذا جاء اذا جاءوا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نُذُرٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيذِرونَكُم لِ يَمِكُم هذا ق بَلَ قُ بَلَ وَ حََّد كَمَة العذاابِ على الكافِر ل إ حََّْ اللهَِا عَ تُجُهُ الْ لا إله إلا الله إذا نادوا ولا في قعر النار يا الله يا الله ما أطبح هذه الوجود سجدت لغير الله وتقربت إلى الشيطان هجرت القرآن فها هي في الدواهيم سربلة وفي بحار النار مجرجرة لا إله إلا الله ما هو الخلق على الله حينما عصوه واختاروا طريق السعيد تعلقوا بكل عسير بكى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما فطالبك فسئل عن بكاه فقال ذكرت مصير القوم بين يدي الله فريق في الجنه وفريق في السعيد فاما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهير عذاب ما أشده وهول ما أصعبه خزنة النار تناديهم بالويل والعار وتشدد عليهم بالبقال فاذوقوا بما نسيتم لقاء ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم انا نسيناكم انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ليلهم طويل حزنهم شديد عذابهم يزيد ولا محيط أين المفر يومها من الله أين المفر يومها يا الله كيف الحال لأهل النار يا الله كيف المال لأهل النار أظلمت عليهم المسارك وأغلقت عليهم المنافذ سحابهم النار ومطرهم النار وكلما استغاثوا أغيثوا وأجيبت دعوتهم فيغاثوا بماء من نار يشوي الوجوه, يشوي الوجوه بيس الشراب وسات مرتفقا المهاد الحارق فراشهم والغطاء المشتعل نارا غطاؤهم لهم من تهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين بكَى عطان رحمه الله وقال واسمع واسمع أيها المؤمن واسمعي أيَّتُها المؤمنة لعلَّ فِي ذا مُعتَبَر وعِبرةٌ لمن اعتَبَر بكَى عطان رحمه الله وقال إني ذكرتُ أهل النار إني ذكرتُ أهل النار وما ينزلُ بهم من عذاب الله تعالى ومثَّلتُ نفسي بينهم فكيف بنفس تُغلُّ يدها وتُصحَبُ إلى النار دُعاهم فيها النكال والويل والعار جهنم يصلونها وبإنس القرار أتدري بماذا استحقُّ العذاب أتدري بماذا استحقُّ العذاب ضيَّعوا أمر الله في الدنيا شربوا الحرام أخذوا الرباء والآثام أقاموا على المعاصي في الليالي الطوال خلوا بالشهوات وما خافوا رب الأرض والسماوات وإن جهنم لموعدهم أجمعين رجال ونساء, رجال ونساء اشتروا السعير وباعوا النعيم المقيم تجروا وخلوا بمحارم الله فانتهكوها وما رعوا حق الله فيها يا لهول المقام في دار البوار هذا من حارف ريب السعير فكان الجزاء أنهم أسكنوا دار الجحيم وبرزت الجحيم للغاوي فإن الجحيم هي المأوى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجاز إلا الكفور إياك أن يكون حالك تنادي وليس لك من يسمع النداء إذا قال الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه أعوذ بربي من لضا وعذابها ومن حال من يهوي بها ويتجلجل ومن حال من في زمهرير معذب ومن كان في الأغلال فيها مكبل الوقفة الثالثة والأخيرة أخبار وعظات الخبر الأول هذا رجل من الرعيل الأول أحبَّ الله واسمع يا الله واسمع يا الله رجل أحبَّ الله أحبَّ رسول الله صلَّ الله عليه وآله وسلم بلغ به حُبُّه لرسول الله صلى الله عليه وآله أن كان يخدُم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من إنه ١ربيعة بن كعبير رحمه الله ورضي عنه يقول كنتُ أبيتُ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محمد بن عبد الله صاحب الجبين الأنوَر ذلك النبي الإمام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر سمعه ينادي الله ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو يخاف الله ويحذر الله يقول حتى امل وتغلبني عيني وانا اسمعه يسبح الله جل جلاله فانام فكان يقول يا ربيعه سلني يا ربيعه سلِّي ما تشاء فيقول أمهلني يا رسول الله يقول فتذكرت أن الدنيا زائلة فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي بالجنة وأن يباعدني ربي من النار فقال إذن يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود الخبر الثاني وهذا الخبر يقول صاحب القصه كنت على موعد مع صديق لي نتسامر مع البغايا في احد الشقق المجاوره تم الموعد تم الموعد ولكن لم يتم اللقاء جئت الى المكان فماذا رايت المكان فماذا رايت وجدت عجبا وجدت ما يحرك القلوب وما يُحرِّك العيون قد رأيتُ في المكانُ ناسٌ كثير نيرانٌ ملتهبات حريقٌ عظيمٌ قد ارتهمَ كل شيء فلم أتمالك نفسي رفعتُ سماعة الهاتف اتصلتُ بأحد أقربائي أسأله عن الأمر ما الأمر فقال أعظم الله أجرك أعظم الله أجرك في فلان فقد اتصلت الشرطة تخبرنا أن الشاب قد فارق الحياة محترقا مع عشقته يقول قد فارق الحياة فياليته مات كيف يشاء ياليته مات كيف يشاء رأيت جثته بعد الحريق قد مات محترقا والتصقت عشيقته في صدره و... اللهم انا نعوذ بك من هذا المرض اللهم انا بك من هذا المرض يقول رايته محترقا ملتصقا مع عشيقته على صدره نعوذ بالله من هذا الحال ومن هذا المال اللهم لا تجعلنا من اصحاب السعيد اللهم لا تجعلنا من اصحاب السعيد واجعلنا اللهم من اهل الجنان والفضل العظيم اللهم تقبل منا وتب علينا اجمعين نساء ورجالا صغارا وكبارا من حضر منا ومن لم يحضر اللهم اغفر لنا وللمسلمين اجمعين واحفظنا واحفظ بلاد الحرمين من كل سو استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم واتوب اليه والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فريق في الجنة وفريق في السعيد صاحبكم في هذا العمل من الإنشاد أبو عبد الملك ومن التقديم الأستاذ محمد الفريح صاغا مقدمة الأستاذ فيصل بن جذيان تمت العمليات الصوتية باستوديو تراتيل للإنتاج الإعلاني والتوزيع الهندسة الصوتية والإخراج الأستاذ فهد المهمة وتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الدعوة الدمام الشارع التجاري حي أحد هاتف وناسوخ 0382 82050 وترقبوا إصدار آتينا القادمه <تصفيق> لمن الملك احوال القبور دم وصائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مال إلى الدنيا وصبا قد أمعن في الفان طلب خذ ما يبقى كي لا تشقى واتبع حقا ودعي اللعب من مال إلى الدنيا وصبا قد أمعن في الفان طلب خذ ما يبقى كي لا تشقى واتبع حقا ودعي اللعبة وذري الدنيا فلكم قتلت مكرا بسهام هوا يا آمنها كم قد سلبت ولدا برا أما وأبا ولدا برا أما وأبا يا عاشقها كم قد نصبت لهلاكك فاحذرت رها سبب واتت قصرا يحوي مسرا فغدا وقصاره خرب عرض بالدار على الآثار وسلطللا أمسى شجب فتأمل عاقبة الدنيا فلعلك تصبح مجتنبا من قال الدنيا وصبا قد أمعن في خذ ما يبقى كي لا تشقى واتبع حقا ودعي اللعبة وذر الدنيا فلكم قتلت مكرا بسهام هوا يا آمنها كم قد سلبت ولدا برا أما وأبا ولدا برا أما وأبا وتدبر ما صنعت فلقد أبدت بصنائعها عجبا ينساك الأهل إذا رجعوا عن قبرك لا تسمع كذبا تركوك أسيرا إذ ذهبوا بتراب ضريحك محتجبا وغدوا فرحين بما أخذوا وغدوت بإثمك محتقبا من مال إلى الدنيا وصبا قد أمعن في الفاني ج أُذْ مَا يَبْقَى كَيْ لَا تَشْكَى وَاتْبَعَ حَقًّا وَدَعِ اللَّعِبَةً وَذَرِ الدُّنْيَا فَلَكَمْ قَتَلَتْ مَكْرًا بِسِهَامِ هَوًّا وَصِبًا يَا آمِنَهَا كَمْ قَدْ سَلَبَتْ وَلَدًا بَرًّا أُمَّا وَأَبًا وَلَدًا بَرًّا أُمَّا وَأَبًا وَتَرَى أَعْمَالَكَ قد پرچور رأسك مكتئبة فكر في الذنب وما احتقبت كفاك عليك وما اكتسبا كم بدت على ذنب فرحا وغدوت على ذنب طريبا وعلمت بأن الله يرى فأسأت ولم تحسن أدبا فعد الزادة فما سخر ترى فيه نصبا وأفق والعمر به رمق فكأن قد فات وقد ذهب فأعد الزاد فما سفر كالموت ترى فيه نصب وأفقوى العمر به رمق فكأن قد فات وقد ذهب فكأن قد فات وقد ذهب تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.nid.org اسلم ڈیش کول ڈاٹ کام